أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا موسى İmma an turqi'a wa imma an ve wa imma يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّا تَسْعَى فَأَوْجَسَ فِي نَفْرِهِ خيفة <سيخي> موسى قلنا لا تخف إنك تلق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث ثوتا فألقي السحرة سجدا قالوا آمن قالوا آمنا بربيارون وموسى فلا أقطع أيديكم وأرجلكم من خلال فيكم و... ولا أصلبانكم في جذو ve la ta'lamın binatı ve lütfi fıltrana falzim İnna mena bi Jadul <Sessizlik> Allah, And ولق داو حينا فضرب لهم فضرب لهم طريقا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم في الرعاة سيوم من اليوم ماش يوم وأضل في الرعن وما Yeah ve fakıd ما أعجلك من قومك يا موسى قالهم وان جلت لي كربي للترب قال اننا قد فتنا قوما كما بعد قوم samiri verac amunsa ilaqahum irubbana أَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَتْ يوم أن يحل أم أردتم أن يحل عليكم غضب من رَبِّكُمْ غضب فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك يا بمني ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم من زينة القوم فقد لفناها فَكَذَلِكَ وَكَذَلِكَ Kâlû mâ ك بولكنه ولكننا ولكننا حملنا وزر من زينة القوم Fakat affına fakat فخرج لهم Avla yara ona, Allah yarjego ileyim. la la لَا يُكُلُّوْنَ ضَرَّوْا وَلَا نَفْعَا وَلَقَدْ قَال لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ ما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا أمري Ve in Rabbimiz Rabbimiz ربكم رحمن فاتبعوني واطيعوا أمري. قالوا لن ya terci hatta قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ألا تتبعن أفعصيت أم قال يا ابنهم لا تحخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرق Bênen benîsraîl Bênen benîsraîl wa قَالَ فَمَا خَطَبُكَ يَا سَامِرِي قَالَ بَصُرُتُ بِمَا لَمِّ يَبْصُرُ بِهِ فَقَبَدْتُ قَبْضَ قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإنا لك في الحياة أن تقول فإنا لك في الحياة أن تقول لامساس وإن لك موعداً لن تخلف وانظر إلى Lanu harıqan nehu züm وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا يَوْمَئِذٍ فَخُفِّصَ فِي الصُّورِ ونحشر الْمُجْرِمِينَ يوم يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إن لبثتم إلَّا بِثُمْ Nehan oğlamı bima yakulun, ız yakulu amthalu. Nehan طريقة حين إلا بثتم إلا يوم قُلْ هُوَ ٱللَّهُ Şefaatı illa man adın, illa man adına ve وَمَا يحيطون ولا يحيطون عَلَىٰ Kadın xhaba men hamal ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف فلا يخاف ظلم ve kâzâlik alzalnâhu تقوناه يحدث لهم ذكر فتعالى الله الملك الحق وَلَا تَعَجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَهْيُ وَقُرُ الْرَبِّ ذَرْهِ عِلْمًا وقر رب زدني علما ولقد عيدنا إلى آدم من قبل قنسي ولم نجد له عزما وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا, فسجدوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ وقلنا يا آدم إن هذا عدول لك, لك ولزوجك فلا إِنَّ لَكَ إِلَّا لَا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعَرَى وَأَنَّكَ لَا تَغْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى فَوَسْوَسَ لَيْلَيْهِ الشَّبِ جاءَ قَالَا يَا آدَم قَالَا يَا آدَمَ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ Fakala mina ve ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبط منها جميع بعضكم لبعض العدو فإنما يأتي أنكم من فمن تبعه؟ فَمَن تَبِعَ فَلَا يضل وَلَا يَشْقَى قال كذالك أتت كآياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من السرف ولم يؤمن، وكذلك نجزي من أسرف ولم وكذلك كان جزاء من اسرف ولم يؤمن بآيات ربه <تصفيق> أفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كم لَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لَزَمَا لَكَانَ لَزَمَ تصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسب سبح واصطراف ومن أناء الليل فسبح واطرافا gone فَتَرَبِّصُوا فَتَرَبَّصُوا فَسَتْعَلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنْ يَهْتَدَى صدق الله الذي يقرأ السفر ويشكل ما صورتين مخري. كم صورة مخري كم صحيح؟ صورة من؟ صورة واحدة كم منها صورة الطاوخ خلصنا منها. هل هو كل المخري ولا هل من المخري؟ هل من المخري؟ هوكه هوكه من القريانه هل مغيره هل القريانه من مخري هذا تقلب من هوك من لهلوي اه ونا جبن هوك من ها من كل هنا لا بنقرا بنقلب لهلوي العربية في المنتمسكي من هال العيمة وتروح على يسوع تركي تمسكي بلا يسوع العيمة هاي تركي شكل هذا لا تركي من لا تمسكي من هالمر وانت العربي العيمة تروح على يسوع كنا هالجوزو في السه ما جيتنا كمل الجوزو هذا ش جوزو السبطاعش عالنقروفي صار جوزوين يعني بعدين من خلاب تقرأ جزء. ها الجذور ها الجذور واحدة سحودي واحدة هاي واحدة أربعة خمسة ستة سبعة من متى سو الرؤوس أول الجذور هذي هاي جذل تنزل السبتاج خلص نزل السبتاج خرينا منه وارخه واحدة ايه يخرونه؟ رواشه يخرونه هايلي ما نشوف قدام عم نشوفه قدامه عميانه بس خرينا شفازلي عم بابيط هايلينا بيطمشو هكذا هايلي عم نشوفي هاي هاي قطلو القزلو وقلو هل... هاي هاي هاي هاي عم ترجعوك مهي هذا ها هل ما عم فهمت. ها؟ هاي لابتو جاوك هاي لك هاي سبتاش ها هوكي هاي بخدن السبت هاي رمضون هتخلص هاي بخدن تقوات كله لو هذه هيك... كل كن... 3 بتكمل جزء ريح 40 50 ما بتخازهم 50 الجزء كم كم صوره ها؟ الجزء كم صوره هاي صوره جزء عشر ورقات يصير يصير في الجزء بخرب سيلته فرد صورة ها كلها فرد صورة جزء وين النص البقرة؟ ها ها الله تاون بقوتنا صور رزق الله يفضل الأكسور الزور بقولي ثلاثة خامسي كل ما الخدم نتعد ما اللي بيقله. بقله. تقرأ فاضي. تحتنا شو دي يقرأ مثل ميرها؟ من شو مثل ميرها خلص. آه. يخلص. حتى الهوكي الهوكي الهوكي على الطابليت على هاي بك على بارلو واحدة ما عم تشتغل ما هيكي الامنينو بيشتغلو الشكلون هاو دي الحس اتنين عطونا ما بيشتغلو عضو. قلت له ما وقع ما بيشتغلو حس. والخربانات هاو ما بعرف ال... اخدوا من يوم الاشيزمو اخو دي الـ هذا العرفة شو اسمه بار اسمه بدخلت هالدهاعشر شوية لقيت